ورفعنا فوقه مكور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعتوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غريضا ورفعنا فوقه مكور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعشوا في الثلث وأخذنا منهم ميتاقا غريبا